بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم ما إلا يأتيهم استمعوه معرضون ذكر ربهم يلعبون غفلة من من محدث وهم وهم في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 وكم وأنشأنا قوما أحسوا يركضون تركضوا وارجعوا كانت ومساكنكم قصمنا من ظالمة فلما هم منها ما أترفتم قرية قالوا آخرين بأسنا بعدها إذا لا إلى لعلكم تسألون فيه يا ويلنا إنا كنا شركه ا ل ت تلك د ع و ه م ح ت ى ج ع ل ن ا ه م ح ص ي دعويه ا خامدين م السماء ا خلقنا والأرض غير ربحيه ذات م ن ل و ن ا إن ت م ا ف ا ع ل ي ن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 ولئن مستهم ن ف ح ة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا ا ن كنا ظالمين ونضع موازين القسط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا و إ ن كان ل ث ق ا ل حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آ ت ي ن ا موسى وهارون الفرقان رضيا ء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من ا ل س ا ع ة مشرقون وهذا ل ك م مبارك انزلنا من ا ف ع ل ت م لهم ن ك ر و ن ولقد آ ت ي ن ا إ ب ر ا ه ي م رشده من به إذ قال لأبيه هذه التي أنتم لها قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلالكم قالوا أ ج ب ت ن ا بالحق أ م أ ن ت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي فطرهم و أ ن ا على ذلكم ن الشاهدين وتالله لا د ا د م ا ص ل م ك م بعد أ ن تولوا مدبرين فجعلهم شذاذا الا كبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون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 شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات م ض إ و ن اجتماعي موسوعه ي ا النابلسي ل أ ر ض باركنا فيها للعلوم ا م ي ن و ب إسحاق ا ل ا من س ل ن ا ل ح ي ن ن و ج ع ل ا ه م أئم ب شركه ا إ ل ي ه م جاء ل خ ي ر ا وإيقام الصلاة وإيتاء ت ز ك ا وكانوا ة ل ه دعويه ل آ ن ا حكما و ع غير ر ب ج ي ن ا ه من ا ل ل ق ض ي ا ت ي كانت ت ع م ل الخبائف إ ن ه م ك ا ن و ا ق و م س و ع ي فاسقين. وأدخلناه في ر ح م ن إ ك ه من الهدى ص ا ل ح ولوحا ي ن ن ش ر ل ه ف ن ج ي ن ا ه وأهله من ا ل ك ر ب ا ل ع ظ ي م و ن ن ص ا ه إلى القوم ا ذات ي ك ذ ب ن ا إ مضمون اجتماعي ن وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمه م شاهدين ففحمناها سليمان وكنا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 وكنا لهم حافظين و أ ن ي و ب اذ ن ا د ا ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه, واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين و ز ك ر ي اذ إ نادى ربه ربنا ت ذ ر ي فردا وانت خير و ا ل د ي ن فاستجبنا له ووهبنا له يحيى و أ ص ل ح ن ا له ز و ج ة انهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها بروحنا وجعلناها, وجعلناها وابنها آ ي ه للعالمين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 حتى إ ذ ا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب يمسنون واقترب الواد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ضالين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 سبقت لهم منا ل ح س ن ى أ و ل ئ ك عنها مبعدون لا يسمعون ح س س ه ا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقضي ط السماء كطي السجن للكتب كما بدانا اول خلق وعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبون من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل إ ن م ا يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ق م ل ه واحد فهل أ ن ت م مسلمون ف إ ن تولوا فقل آ ذ ن ت ك م على سواء و إ ن أ د ر ي اقريب ام بعيد ما توعدون إ ن ه يعلم الجهر من ا ل ق و ل ويعلم ما ت ف ت م و ن و إ ن أ د ر ي لعله ف ك ن ه لكم ومتاع الى حين